بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك ايات الكتاب المبين إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 لنا لنا والله في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهم أوصلت إليهم واعتدت لهم متكأ وآتت كل واحدة منهم سكنا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه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 سجنا ولا يكون من الصاغين. قال رب السجن أحب إليم ما يدعونني إليه وإلا تصرفني كيدهم أصب إليهم وأكون من الجاهلين.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 ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإن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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بِجَهَازِهِمْ قال اتوني بأخ لكم من أَلَا ألا ترون أني أوف الكيل خَيْرُ خير المنزلين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 فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وما أُغْنِي عنكم من الله من شيء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 في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 نا نغاك من المحسنين قال ما الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عدا إن إذا اللوالمون فلم يستئسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا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 الغيب نوحه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين